قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم عليكم أن لا تشركوا بذي شيئا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لنا لكم وَلَا تَنْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ وَلَا تَنْسَ نِعْمَةَ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا judged வே ابيكم مع نسيل وليكم وصاكم بذي نعنكم تكم ثم آتينا موسى الكتابة why Oh, my. Uh oh! قد جاكم باينتم a Illa anta ti algu mur malai katu aw yati ya rabka aw yati ya joma ya ti mabdo ay wa shur anfaliva من جاء بالحسنة فلهو عشر أمثال ذا Oh وما كان من المشركين شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إنني أذاني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولِ al so laudiu nus qui amartia u mamtia lillah Hom benica قُلْ إِنَّ النِّعْمَةَ نِرْدِي يَا أَيُّهَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا كُنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْنَا صَلَوَاتٌ نُصَلِّى وَنُسْجِدُ O كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم يُرْجُونَ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ولا تزر وازلة وزر أخرى From um, no. وَإِن النَّلَ وفور